جهادك يا نفس في الدواء، جهادك يا نفس في الدواء، وفي الشفاء. فتوبوا بصدق فتوبوا بصدق التنان المنكرات ويا رب لي غفورا رحيما الم وثامحني يا رب وثامحني يا رب وقبل مريدا أتاك أتاك لقد كان مني عظيم الظنوب لقد كان مني وإن زاد ض أقول إلىجي أقول